والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوك من دياركم أن تذروهم وتقصو إليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُنْتَهِهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أزْوَارُهُمْ مِثْلَ مَا فَقُوْوَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ